كَوا يَصِقُد فََجَعُ إِلَى أَفُسِهِمْ فَقَاُ إَِّكُمْ أَن تُمُظَّالِمُ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 قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِعِبَادِهِ ضُرًّا أَمْ رَحْمَةً فَلَنَكُونَ مُعْجِزِينَ قَالُوا احْذَرْهُ وَأَنْصُرْ آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له فَقَوِيَ <تصفيق> عَقُوبَنَا فِيهِ وَكُلًا جَعَلْنَا صَادِحِينَ